تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير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 يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ان الذين كفروا انا دون مقت الله اكبر من مقتكم اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكرهون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا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 هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون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 لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم من الله لمن الملك اليوم من الله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وانذرهم يوم الازفه وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميد ما للظالمين من حميم ولا شفيع يقاع يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق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 فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون قالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلو قالوا قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال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 من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقال رجل مؤمن من ألف رعونة يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم لَا الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فَمَن يُصْرُنَ مِنْ بَاسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ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 وقال فرعون يا همّان وبنلي صرح وقال فرعون يا همّان وبنلي صرح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن عمل صالح من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة. فَأُنَاكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَقَوْمٌ مَا أَدْعُو كُمْ إلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونِي إلَى النَّارِ تَدْعُونِي لِأَكْثُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِهِ لي عِلْمٌ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 قَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا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 ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما ادعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تك تأتيكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إن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 وَمَن لَّا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إسرائيل الْكِتَابَ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 وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلقو أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوافى من قبل ولتبلقو أجل مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون <تصفيق> الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم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 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتَهُ وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ